فقضى الناس في سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصائب وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم.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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكرون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 أوسلنا عليهم ريح صر صر في آياتنا حساب اللي نذيقه معذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزاه وهم لا ينصرون.